بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتمم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصر الناذيذ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليتدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتيا الانهار خالدين فيها خالدين فيها وينكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عناد الله فوتنا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين الذين السوء عليهم بائرة السوء ورضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا والله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن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 ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بِكُمْ ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم بِرَسُولِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَنَّهُمْ أَبَى وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَبْنَا والكافرين تعيرا قل الله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا إلى مظالم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قَوْمٌ قل خَلَفِينَ مِنَ الْأَرَامِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا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 تحتها الأنهار ومن يتولى يغذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت زكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وَأَمَّا غَنِيمَكَ فِيهَا تَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَأَعْجَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ لِتَكُونَ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 وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ مَا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين ما هو أشداء على الكفار وخماء بينهم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 ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستولض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم a uh...